أنا لست مهتما بأصل قبيلتي أنا لست مهتما بأصل قبيلتي ورائي نزار أم ورائي تغلب فليست بلادي بيرخا أو خريطة ولكن بلادي حيث أصطيع أكتب لا تسأليني من أرى. لا تسأليني من انا وما الذي افعله كي اتحدى الموت والزمان انا الذي اسقطت الف دولة ودولة لكي اقيم دولة الانسان هناك بلاد هناك بلاد تخاف على امنها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 الكاتب في وطن الكاتب في وطنه يتكلم كل لغات العالم إلا العربية. الكاتب في وطنه يتكلم كل لغات العالم إلا العربية، فلدينا لغة مرعمة قد سدوا فيها كل ثقوب الحرية. ما تلمت على شعر المعري؟ ما تلمت على شعر المعري؟ ولم اقرا تعاليم سليمان الحكيم انني في الشعر لا اباء لي انني في الشعر لا اباء لي فلقد القيت ابائي جميعا في الجحيم من هو الشاعر من هو الشاعر يا سيدتي إن مشى فوق الصراط المستقيم هذه البلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عندرة هذه البلاد شقة مفروشة يملكها شخص يسمى عندرة يشكر طول الليل عند بابها ويجمع الإيجار من سكانها ويطلب الزواج من نسوانها ويطلق النار على الأشجار والأطفال والعيون والضفائر المعطرة هذه البلاد كلها مزرعة شخصية لعنترة. سماؤها هواؤها نساءها، حقولها المخطوضرة كل الشبابيك عليها فورة لعنتر كل الميادين هنا تحمل اسم عنتر عنترة يقيم في ثيابنا، في رفطة الخبز وفي زجاجة الكولا، وفي احلامنا المحتضرة في عربات الخس والبطيخ في الباصات في محطة القطار في جمارك المطار في طوابع البريد في ملاعب الفطبول في مطاعم البيتزا وفي كل فئات العمله المزوره مدينة مهجوره مهجره مدينة مهجورة مهجرة لم يبق فيها فأرة او نملة او جدول او شجرة لا شيء فيها يدهش السياح الا الصورة الرسمية المقررة للجنرال عندر في غرفة الجلوس في ميلاده السعيد في قصوره الشامخة الباذغة المصوره. ما من جديد في حياة هذه المدينة المستعمرة فحزننا مكرر وموتنا مكرر ونكهة القهوة في شفاهنا مكررة فمنذ أن ولدنا ونحن محبوسون في زجاجة الثقافة المدورة واللغة المدورة ومدخلنا المدرسه ونحن لا ندرس إلا شيرة ذاتية واحدة تخبرنا عن عضلات عنطرة ومكرمات عنطرة ومعجزات عنطرة ولا نرى في كل دور السينما إلا شريطا عربيا مبجرا يلعب فيه عنطرة لا شيء في إذاعة الصباح نهتم به لا شيء في إذاعة الصباح نهتم به فالخبر الأول فيها خبر عن عنتر. والخبر الثالث والخامس والتاسع والعاشر فيها خبر عن عنطر لا شيء في البرنامج الثاني سوى عصف على القانون من مؤلفات عنتر لا شيء في البرنامج الثاني سوى عشفن على القانون من مؤلفات عنتر ولوحة زيتية من خربشات عنتر وباقة من أردأ الشعر بصوت عنتر هذه بلاد يمنح الكتاب فيها صوتهم لسيد المثقفين عنده، يجملون قبحه، يؤرخون عصره، وينشرون فكره، ويقرعون الطبل في حروبه المتطرة. لا نجم فوق شاشة التلفاز إلا عنده. بقده المياس او ضحكته المعبرة يوما بزي الدوق والامير يوما بزي, بزي الكادح الفقير يوما على دبابة غوسية يوما على مجنزرة يوما على اضلاعنا المكسرة